ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب مَنْ عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آذنا كما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا مَا لهم من محيص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 ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض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 فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لَهُ مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم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 قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم مَا تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد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 وَهُو الذي يُنَزِل الغيثَ مِ بعد مَا قَنقُ وَينشُر رحمَةَ وَوهو اللي الحميد وَمنِْ آياتهِ خلَلقُ السَّماواتِ والأَرضِ وَماَا بََّ فيهِ مَا مِدَ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 فإن أعرضوا فَمَا أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ألقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور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 وَما كان لِبشٍ أي كلمَهُ الله إلاا وَحيًا أَْ مور إحجابٍ أَْ يُرس رسىأَْ يُرس َسول فَيحَ بِإذْنه مَا يشاء إنعَ حكيم.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 ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين